اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن إنها جائر ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 إن في ذلك لا آية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك, وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات